فمن المنازل اياك نعبد واياك نستعين منزله الترتيل ة الترتيب وهي منزله من ارفع المنازل لمن ف ق ل ه ا حقيقه الترتيل وذلك انه قد شاع فهمون للترتيل على انه جويد الصوت ب ا ل ق ر آ ن لكنه بحقيقه الشرع كما ورد في كتاب الله وفي س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ع م ق من ذلك بكثير فليس الترتيل مجرد ج ي و ر الصوت للقران و إ ن م ا ذلك بعض الترتيل أ و بعض ا ل أ ح ر ى ب معنى الترتيل و إ ن م ا الترتيل م ن ز ل ة من منازل الايمان أ ي د ر ج ة ومقام لا يصلها العبد إ ل ا بعد مجاهده المرسلين ويكون من المرسلين لا يكفي أ ن يحفظ ص و ر ة أ و صورتين من ا ل ق ر آ ن أ و كل ا ل ق ر آ ن فيكون حسن التجويد حسن للايه لا يكفي لا بد من العمل يعني أنه يكون مرسل اللفظه حقيقة كما ورد بقصده القرآن من أ ن يصل إ ل ى هذه المنزله بعد كدين ا ل وجدين ومجاهده وزمن سير يعني المهم عن ا ل ت ر ف ي ل في الكتاب و ا ل س ن ة لا يظن ب أ ن ه مستحيل شرعا وعقلا أ ن واحد إ ن س ا ن جلسه بدا يرتل لا هذا لا يكون, لا يكون وصار مرتلا خصوصا لا بد من سير لا بد من ح ر ك ة و ج د ا ن ي ة و ب د ن ي ة من العمليه لله بقصد التعبدي ع س ى أ ن يبلغ العبد بعد ذلك منزله الترحيب والحديث النبوي الشريف الصريح في هذا واضح جدا <تصفيق> الذي رواه الترمذي وغيره من أ ص ح ا ب السنن عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في قوله عن قارئ ا ل ق ر آ ن يقال لقارئ ا ل ق ر آ ن يوم ا ل ق ي ا م ة اقرا أ و ي وارتق كما كنت ترتل في الدنيا ف إ ن منزلتك عند آ خ ر آ ي ة ت ق ر أ ه ا أ و كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والحديث مشهور بصحته ف ق د قال فيه ا ل إ م ا م السليم حديث حسن صحيح ورواه غيره ايضا أ ص ح ا ب السنن المسني ا ق ر أ وارتقل ف إ ن منزلتك فاذا هو م ن ز ل ة إ ي م ا ن ي ة ومقام من مقامات ا ل ج ن ة هذا لا يتصور طبعا وعقلا ب أ ن ينال بمجرد ج و ي د الصوت ب ا ل ق ر آ ن إ ن لم يصحبه شيء آ خ ر وهذا الذي يصحبه أ ك ث ر بكثير من ج و ي د الصوت ب ا ل ق ر آ ن مد ا ذ من شيء اسمه العمل و إ ل ا كانت ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن على صاحبها و ذ ا ل ا بدل ان ترتقي به منازل ت ي ل به والعياذ بالله درجات لا درجات فمن هنا إ ذ ن وجب أ ن يفهم الترتيل و ر ث ي ل كما كنت ت ر ث ي ل في الدنيا على أ ن ه ف ع و د إ ل ى منزله إ ل ى مقامه ف ع و د ف و ف ا ل آ خ ر ة ي ر ث ي ل بلسانه كما كان ي ر ث ي ل بلسانه نعم في الدنيا لكن ت ر ث ي ل ه في الدنيا باللسان وجب أ ن يصحبه عمل بالجنام و ب ا ل ج و ا ر س ايضا و إ ل ا ما كان من ا ل م ر ث ي ل فان كيس يطلع وهو مجرد يعني صاحب الخوف أ و صاحب يعني تمرين لا اخذ ولا أ ك ث ر وتغنين هذا لا يكون أ ص و ل الشريعه ترفض هذا و إ ل ي ك بحول الله جل وعلا البيان في قول الله في س و ر ة الفرقان من الكتاب العزيز وقال الذين كفروا لولا نزل عليه ا ل ق ر آ ن ج م ل ة و ا ح د ة كذلك ل ن س ب ك به فؤادك ورتلناه ترتيلا آ ي ة ق ا ط ع ة لشد يد في أ ن الترتيل ا معنى أ ع م ق من ز و د التوكل ا ل ق ر آ ن ي ل أ ن الضمير ههنا ا يعود عزاز إ ل ى ذ ل ي و ر ت ل ن ا ه من يتكلم الله رب العالمين اذن الله جل ع ل ا رتل ا ل ق ر آ ن ت ر ت ي ل ا و ا ل ف ع المطلق ف ي المعنى هي ا ل ق و ة والتوكيد و ا ش ك ا ن الترتيب على أ ع ل ى ما يكون الترتيب ف ل ي ت صور إ ذ ن ج و ي د الصوت ل ل ق ر آ ن أ و ج و ي د ا ل ق ر آ ن للصوت في هذا السياق ا ذ ن هذا م ن ع م ا وارسلناه ترتيلا ولذلك كثير من المفسرين يميل إ ل ى أ ن قوله تعالى وارسلناه تركيلا يتعلق بما جعله الله جل وعلا في هذا ا ل ق ر آ ن من نظام جميل عال رفيع وثبت لعباراته وركل و س أ ب ي ن هذا بحبل الله وركل لمقاصده ومعانيه سبحانه جل وعلا فكلم فكان على أ ك م ل ما يكون الكلام سبحانه وتعالى كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه تنزيه و ا ل ت ب ي ح الكفار قالوا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ي ك و ن هذا ا ل ق ر آ ن انزل عليه خسران واحدا لاشيء ا ط ر ي ق م ا ط ر ي ق م ا ط ر ي ق هذا ا ل ق ص د وقال الذين كفروا لولا نزل عليه ا ل ق ر آ ن ج م ل ة و ا ح د ة والله عز وجل نزله في ثلاثه وعشرين س ن ة والطالب منا ل يوم يحفظه في سنتين أ ر ب م ا ا ك ر والبريد ف الثقيل بحفظه و قد يبلغ ل ي يحضر ر به لخمسه سنوات وكان م ع الزوج وكان رسول الله حاشاه ب ل ي د ا حاشاه لاب و أ م ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لكن الترفيه حجفر و ق ر آ ن ا فرقناه ل ت ق ر أ ه على الناس على مكش ف يعني بدايه ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن في ا ل أ ر ض وينزل ت فينزل بالطرف بالطرف من ع ج ل ه أ ن ا ص م ع كل آ ي ة واقعا وعمرانا عاليا من ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ ن س ا ن ولا ينزل من السماء شيء حتى يتم البناء من ا س ت ف ا د من تلك ا ل آ ي ا ت ونزلناه علماء ن وقت على ونزلناه القران فرقوا بين ا ل إ ن ز ا ل والتنزيل ي ق و ل ا ل إ ن ز ا ل هو أ ن ا ل ق ر آ ن زخرف وذلك يعني ج م ل ة و ا ح د ة وذلك نزوره من سماء ا ل س ا ب ع ة من عند الله جل وعلا ا ل سماء الدنيا لما انزلناه ل ل و من عند الله ا ل سماء الدنيا وقوله و تعالى انا انزلناه ماشين ز ل ن ا ه انا انزلناه في ليله القدر انزل من عند الله ا ل سماء الدنيا كامل غير مرقوب من الفاتحه إ ل ى الندم هذه أ ن ز ل ن ا ه أ م ا ونزلناه تنزيلا كل ز ي ا د ة في المبنى تدل على ز ي ا د ة في ا ل م ا ل ى بما أ ن ه جر ا ط ب ع ي ف هنا الشده ندر ا ف ع ل الذي فيه ط ب ت ض ع ي ف دل على أ ن ه هذه نزلناه تنزيلا مشيلا ا ن ز ل ن ا ه كاينزله هذا الزيد هو انه مازال أ و أ ن ز ل ه الله جل وعلا على مكسين مفرق ف ق ر ق ن ا ه بالطرف التنزيل ولذلك سمي التنزيل لانه تنزل على وقائع وبنا به الله جل وعلا ح ي ا ة في ا ل أ ر ض بنى به ح ي ا ة في ا ل أ ر ض ونزل ن ا ه في ا ل ن ز ي ح ل ي ق ر أ ه على الناتي على مجسده ولزرناه ن تنزيلا أ ي ت ر ج ع وعلم على الصابر على م ف س ي لا يكون التنزيل إ ل ا على م ف س ي ولذلك لما ا ج ب ر ل ا فعل ا ل آ ي ا ت ا ل أ و ا ئ ل من صوره العلق ا ق ر أ ا ق ر أ باسم ربك الذي خلق ا ق ر أ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم ا ل إ ن س ا ن ما لم يعلم ن ق ط ع ف ي الخدمه ما زاله ف ي ئ بعد ذلك ته الآيات هذه الأوائل نزلوا أ ن نزل بك ا ل ل ح ظ ة إ ل ى صرتي للزمن ثم جاءت آ ي ا ت أ خ ر ى من صور أ خ ر ى ب ع د ليتم إ ن ز ا ل ص و ر ة العناق على وجان من ا ل أ ح د ا ث التي بعدها ق ر ي ب ا عام من الزمن من أهم الإسلام ومدن إن الإنسان إن كان جهلين من ذلك الله الله لا صلاة إلى الرجعة قليلاً بك ربك رسالهم الكعدة وجاء أبو من الكفار أعزو يتغرأ أبو وغيرهم إلى يصل تتر ويضايق رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته إ ل ى ا ل ك ع ب ة وقراءته ل ل ق ر آ ن بمعنى إ ذ ا انتم ش ر ا ت من الاطراف ليكسر بعضها عن بعض لكن عندما يعطيك الله عز وجل خمس ا ي ا ت أ و سته ايه على ع قدري ا ل ح ا ج ة التي يعلمها ل ل ه جل وعلا م ا يعطيك ت طفل بقيتك ة و ش ي س تخدم ترد عليه في خ ب ا ر هذه الايه الاوائل ما نحلها من قلبك ما نحلها من عملك ما نحلها من جوارحك ما نحلها من تصرفك و ت ح س ي ر ك إلا مثلا بلاسك هذا المعنى فايدة فايدة هذا هذا أنت يعني يزيبك ندخوله هذا جزء رفل من أ ر ك ا ن الترفيه ل ن ك لما تذكر ا ل ق ر آ ن وتذكرت الحقيقه انك ت ق ر أ منه ثم جعل من قراءتك ل ل ق ر آ ن مشروعا للعمل في ا ل أ ر ض ا ل ق ر آ ن تلاوه لما تعطي الخدمه ا تلاوة المولاه ة ا م او المتقلعه ليست بترخيل إ ط ل ا ق ا لان المنازل ا ل ا ل ه ي ة درجه تنال ب ا ل ك ذ ز والجهد ل ت و ف ي ق كله الذي ما خذيفه لها وينصر فيها ا ل ج ن ة د ر ج ة ف إ ن ه ا منازل من خاف أ ز ل ج في الحديث الصحيح من خاف أ ز ل ج و ا ل إ ز ل ا ج سفر ب ل ي ه ويقصد به عليه الصلاه والسلام هذا الحديث اقصده عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عمل ا ل ع ب ا د ة بالليل وذكر إلى من ي ا م وذكر إ ل ى غير ذلك من خاف أ د ل ج ومن أ د ل ج ا بلغ المنزل يخدم ب المقام ل ل وصلى ي ن ز الا إ ي م ن ومن أ ج ل ان بلغ ل ا م سلعه الله غ ا ل ي ة أ ل ا إ ن سلعه الله ا ل ج ن ة لا حرمنا الله و إ ي ا ك م والمسلمين ا ج ا ع ي لذلك لما الاسف عندما ت ش و ف كثير من الشباب يتعاطون لترتيب ا ل ق ر آ ن وتزويده لكن على ط ر ا ر من ا ل إ ي م ا ن والعمل ش ع ر و ا ب أ ن الاتجاه س بالقران آ ن ر ث قد أ و ا يتبارى حولها ل ن ا س ي ت ب ا ر عليها الشباب ولكن ل يجب أ ن يكون على عمقه وعلى وزن ا ا ل ق ص ب الذي أ ن ز ل الله جل وعلا ى م ا ل ق ر آ ن الكريم والا ث ل ا ترتيبه القران حجه لك وعليك ان شاء الله العافيه الريكل وقلت فاتي على هذا ا ل ر ك ل هو الشيء ا ل م ر ظ م يحزب منظمه مجاده تقول ر ك ل او ارسال من الجيش يعني صفوف م ن ظ م ة لها ق ي ا د ة لها ا ج ن ح ة عندها ترتيبه معينه ارسال ريكل وسميت في العربيه ك ا ل ر و ت ي ل ا ل ا ن ك ب و س اول اسم ديالها ا ن ك ب و م ن صفاتها التي صارت تطلق عليها إ ط ل ا ق ا لقبيا حتى ا س ت غ ر ت العاميه لهذا ا ل غ ذ ظ وهو عربي فصحيح ا ر ت ي ل ا شريمه ع ر ب ي ق ز ي م ه الروتين ل ى ع ل ا ك ل أ ن ه ا ك ت ن ف ج لعشر جلاب واحد شكل منظم إلا ب غ ي تقلد وتوحل اعزائي لا ديال الروتين لا منظم شبكة مرضمة ولذلك ا النسي م سمت ركيلا ل أ ن ه ا تركل ت عشاها نحن الذين لا ن ر ي ل أ م ا ل ن ا معا ولو رتل المسلمون حياتهم لكان امرهم وشانهم شان اخر نعيش في فوضى التركيز ما ضده التناقض ما ضد الدين ولذلك افعلوا لا تناقض احوالنا لا تركيز هذا التناقض ذي ه ل ف و ض ى فاذا كان قارئ ا ل ق ر آ ن يزعم أ ن ه يرسله و ا ل خ ا ل ف عمله قوله وقوله عمله هذا م س ت ق ب ل شخصيه منتصمه لا ترتيل ه ا الترتيل أ ن يكون عند الشخصيه انسجام بين قوله وعمله وقبل ذلك وبعد ذلك قصده من ش د ك ر ا ل ز ي ا د ف إ ذ ا كان يقصد ب ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن حظا من ح ض و ر الدنيا فلا ترتيل ل أ ن ا ل ق ر آ ن ع ب ا د ة وهو يقصد مقصدا لمقاصد ا ل ع ا د ة والعاده شيء مخالف ل ل ع ب ا د ة ف إ ذ ا عنده تناقض وجداني بين القول والعمل لا ترتيل الترتيل الانسجامي فمن الان ر ت والذي يرتلني وارتله ا ل ق ر آ ن الكريم ارتله أي انظمه على وجدان القصد السليم قصدا أ و ل ا قصدا و ن ف ظ ا وسلوكا و ا ل ق ر آ ن بعد ذلك يرتلني ل أ ن الله قبل ذلك وبعده ارتله وارسلناه ت ترتيلا الشيء المرتل لما تتخذعه هو يسلك أ ن ي ن ظ م ه و ي ن ت ج ه يعني لانه مسي ج و ج د ي ب ق ص ع ل التناقض ت في إ ذ اخر يمين ا ج تاجير ه ا ل ق ر آ ن وفي ف ش ي ء ق القران وصدرت ا ل ق ر آ ن ج ي ل ا ح ض ر ة ل ل ه علي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م و ص ا ر جيلا ك جيلا م كفوليا أ ج ل من الشخص ض ومن كيك بهم واحد ع ب ا د ة الواحد والجهاد في سبيله د ع و ة وعملا وسلوكا الى ان رضي الله عنهم ورضوا عنه م ورضو فاذا ق ر أ ا ل ق ر آ ن أ ح د ه م فوق ان تنزل عليه ا ل م ل ا ئ ك ة كما وقع لامسي م ن حبيب رضي الله عنه و أ ر ض ا ه ص ح ا ب ي ا ل أ ن ص ا ر ي ي ق ر أ ص و ر ة الكهف لليل ف ل حديث صحيح لمسلم وفي ليله فتنزلت الملائكه كسروج للمسراج يعني كذلك خربت ولكن صحبي ك ا لا كان مرتلا يقرا ن من يقرأ القران يقرأ مرتلا إ الا الذي كان هو في اخته مرتلا فيجب أ ن ن ر ي ل انفسنا لنستطيع ف ر ت ي ل ل ق ر آ ن لكن الحديث ا ل ح ق ي ق ة مثير للتدبر و ا ل ت أ م ل ف ي ه ل أ ن ه كم ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن وهو ي ع ليس بنبي إسن فإن يعني كان ينوككت الزل الملائكة اجتمع الذكر فإن فرصه جعل يعني كان العودة جعله تجول من من فرصه ربط للفر يتدره وغير تفرر لأن ا ل لا تنزل، أ ن و ا ر يمكن ذ فلن فسكت ا لم ع د يرفع، ث يرفع تجول رطرة بصره على قديمة، ت ي بالقرآن، ف الى السماء فراى في السوروجي ا ل أ ن و ا ر منزله بحجريه الزوجه وقت وقت هي هي فلما ج ع ن ظ ر الى ل كان فبقى اقرأ ل آ لأنه ذلك تعجب وهي الصباح اخبر ا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلما قال له ك ل م ة من ذلك الرسول يقول له اقرا سيد لما تقطع ف ا ل لها ان تقرا القران وقرا القران وقرا القران وقرا ل ق ر ا ن وقرا كل م ر ة هذا تحكي فوقع يا رسول الله كذا كذا ودعا الفرس تجول ل ا س ه يقول اقرا ش ي ئ فاخذت يا رسول الله كذا وكذا تقول اقرا شيئا ل ك ما ل ق ل ت لو ب ق ي ة تقرا لا بقيت يعني ه ذ ي ه ا ل م ل ا ئ ك ة حتى يراها المسلمون ف ي الصباح أ و في ا ل غ د ا ء أ و في المساله ت ب ق ا ه جدا لكي تصبح ا ي ش و ف و ا ل ن ا ه ؤ ل ا ء ك و ن م و ا ت ي ن ح ق ي ق ة هذا ا ل ت ر س كيف تنقذ سداك ظاهرنا ي ك س ر باطلنا وباطلنا ي ك ذ ب ظ ا ه ر ن ا ه ذ ا ليس ت ر ن ا ولكن نظام ا ل ق ر آ ن نظام لا يبدو ل ن ظ ا م إ ذ ا م الى لقم شموذمات القران ولكن هناك ا ي ا ء تتعامل م ا م م ك ه من ا ل م ن ظ ا م م ن ه من الممكنه من الممكنه من الممكنه ن ا ل م م ك ن ن ا ل م م ن ي من الممكنه من ا ل ن ه م الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه الممكنه ن الممكنه الممكنه من الممكنه من ا ل م م ه من الممكنه ن الممكنه من ا ل م م ك ن الممكنه م ا ل م م ك م الممكنه من ا ل م م ك ن الممكنه م الممكنه من ا م م ك ن ا ل م م ك ي ه من ا ل م ن ت ج ن ا ل م ن ه ا ل م م ك ن من ا ل م م ك ن الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه م ي الممكنه من ا ل م م ك ي ه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من م م ن ه ا ل ي ن ه ذ ن الممكنه من الم غير م ر س ل فاذا كنت غير م ر س ل عن المستوى الديني عنده تناقضات في أ ع م ا ل ي و أ ق و ا ل ي ومقاصدي ركضت ب د خ ل ا ل ق ر آ ن في بدل ف ي ه مشيت بالمعنى ن الشرعي لا ت ح ص ر ح ق ي ق ة ل أ ن ا ل ق ر آ ن منظم لا ي ب خ ل له الا لمنظمك ا ل أ ص غ ر منظم بيجا تعبديا ما عنده تناقض سواقذه عمله ووافق عمله قصده وذلك وهذا كله منسجم مع م ق ص د ا ل ق ر آ ن الكريم ي ت ت ب ع ق ص ي الشارع حيث يتنزل على قلبه آ ي ه ايه تنظم تنسجم مع كتاب الله عز وجل فهذا يصل ب إ ذ ن الله إ ل ى م ص ا ص د ا ل ق ر آ ن وكلما ق ر أ ارتقى هذا ولعنه كلما قرع ارتقى درجه المرتين في الدنيا كلما رسل الآية أو ق ر أ ا ل آ ي ة ارتقى درجه ولذلك يقال له م ر خيانه ارتقى وارتقد راه درجه درجه من ا ل ج ا ء ل ع ن يرى عنك د فكش دلوع أحرضتها بحيات ركرة الدنيا. الدنيا فان ل آ أ ر منزلتك ي ه كأنه ن عند آ خ ر آ ي ت ه كنت تقرا لأنه دينه ويخالف إ ل ى ما نهى الله عنه ولو ق ر أ ا ل ق ر آ ن أ ل ف مره لا تغفل له ولا يدخل في مقصود حديث رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اقرا وارتاح بل هذا والعياذ بالله ا ل ع ا ر ي و ت ع ا ل س ل م أو يعكس السلم بدل ما يطلع ل ب ي ع مصر ف ر ب ق طارئ ا ل ق ر آ ن والقران يلعنه وهذا المعنى على ا ل ن ا ع ل ى خ صحيح الترتيل إ ذ ن تنظيم القلب تنظيم الوجدان تنظيم ا ل إ ح س ا س على مقاصد ا ل ق ر آ ن الكريم حتى لا نناقض قصدنا قصد الله جل ا ع ل ا وتنظيم السلوك على وزن ا مقاصد الايات أ ي ض ا ولهذا حينما قال الله جل وعلا لرسوله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آ ل ه أ ف ض ل الصلوات ا أيها ا ل م ز م ل ق م ا ل ل ي ل إلا قليلا ن ص ه منه أو قلق قليلا أ و ج د عليه ورتل ا ل ق ر آ ن ترتيلا علاج إ ن ا س ن ر ق ي عليك قولا ث ق ي ل والقول ثقيل ا ل أ ع م ا ل التي تتضمنها ا ل آ ي ا ت ا ن ا ل أ م ن والنهي هذا ا ع م ا ل ج ل ي ل ا ل ه ا ل ش ر ي ع ة لا يمكن لمن يعيش الحوض في د ن ه ان ي ح م ل ه ورتل ا ل ق ر آ ن ترتيلا نسيب الصوت فقط ترتيل لفظي نعم ولكن علاج لا ت ص د م و ترسيل لفظي حتى يتسنى للقلب أ ن يتدبره والا فلا تتكلم بس لما ك ت ع ط ي ف ر ص ة القلب لا تتدمس عليه ف ت ع ط ي ف ر ص ة بس يكفط ب ا ل م ع ن ى ب ا ل م ع ن ى فيتم أ ن ا إ ذ ا ترسل ا ل ق ر آ ن على وزن ا حاجات الجنان القلب يعني الجنان هو الحاجة دي القلب ا ل ح ا ج ة ديال ل ق ل ب ديال م ر ي ض هنا ه وضع عندي هنا هذا يعني شيء معوج هنا فتتنزل ايات لتعالج اللطائف ا ل ث ا ن ي ة التي توجد في النفس و ا ل آ ل ا م التي تعاني منها الرؤى ا ل ق ر آ ن ايها الساده شيء عجيب جدا ينفقها ح ق ي ق ة ا ل ق ر آ ن ما نقضوش ا ل ق ر آ ن على أ ن ه مجرد أ ل ف ا ظ تسلى و ح ت ه ومقاصد ألفاظ ن ع و م ولبان ومقاصد عاليه عاليه ر ف ي ع ة ل أ ن القران إخوان كلام رب الكون كاين تمسكون كل كلام رب ك م سبحانه وتعالى مجرد يعني أ ل ف ا ظ والسلام معناها يعني ح د و د عند حدود, حدود ا ل ل غ ة مع ان ا ل ق ر آ ن أ ع م ق بكثير من ا ل ل غ ة ولذلك الغلط ف ا ل ف ا ظ ا ل ق ر آ ن يعني ي خ ر ج إ ل ى ما هو اعمق بكثير من ا ل أ و ل ي ا ت ا ل ع ر ب ي ة فنقصد يعني ا لان يعني ع عربية لا, لا بسمين المتكلم ق ر يعني ب يناقض عن العربي هذا ي ن ل به هو رب, البشر رب العرب ب أ ا ل والعزال أ ع م ق بكثير من خ ط ا ب العربي العادي ا ل ل غ ة ا ل إ ل ه ي ة أ ع ل ى بكثير من ا ل ل غ ة ا ل ب ش ر ي ة ولو اشترك ا ل ل ف ظ ا ن من حيث صيغه والا في القفز بحرون لا ساحيه لهذا اذا شبخت هذا النظام الكوني الرفيع لان القران الكريم هو دليل الكون سطرون ب ي الكون دليل الكون كما و ترى كما ترى العلم الباطره والعلم الضعيفه وكما يتحدث عنه اهل الفلك واهل يعني من البيولوجيا, البيولوجيا, العلوم、الفضاء. منظم م ن ظ ت ي القران رهيبا دقيقا يحار ع ل ل ي ع ف ل الذي ر ب ع لي هو نظام النظام ي الرسيح القرآن هذا ا تتسلم ل عن كله من أكثر نقطة اذا ل غ ي يجري مما كان ل إ س الكون ن من ا م م المحرين نظام ع ر القرآن إلى النظام في جوحي كله نظام فنظام هذا الكون هو ا ل ق ر آ ن فكيف يمكن لشخص يعيش الفوضى ان يدخله هذا ا ل ق ر آ ن لا يستطيع لا يمكن و ل ذ ل ك ا ل ق ر آ ن كان قافل أ ب و ا ب ه من ا ل ل و ع ح د ك ر و مروه ما هو غير كبير غ ي ر ه ب ا ل أ ل ف ا ظ اللي زاد ا ل ق ر آ ن زود عليه زود عليه يعطيه فيه ش م ط من الحقائق ا ل إ ي م ا ن ي ة أ م ا من دخله خ ا ب ع القلب ودليل الوجدان والكثير بين يدي الرحمن يرجو ر ح م ة الله جل وعلا أ ن تنفتح له هذه ا ل آ ي ة او فيك هذا اصطرخ من ا تتعطى وهذا بدء ل ظ ا م ل ب د ا ل ت ر ي للفعل ويجبرون و ي د د س و ن و ي ض ب ط ا ل مطعم صوتهم كما ي ع ب ر و ن لا قبل ذلك إ ذ ا ما د و ش تنصير في القلب أ و ل ا سيحرك م ر ح ل ة ا ن ف ل ا خ ولا تطير ا ط ا ئ ر ة بغير سير في ا ل أ ر ض أ و ل ا لا يمكن حركوا احد المرحله اذا ما غيرت ا ل م ث ت علمنا ل أ و ا ت أنا وانه ب د أ ب ت ر ك ي ل قلبه أ و ل ا وبنى قصه على وجدان ك ص د الله جل وعلا من ا ت ع ب د فهذا قد ب د أ فعل ي يركين ولو لم نسمع شيئا بعد ه بإكبرته عليه هو خمسة بالخشوع منصف من ستنزل الآية والذلة انطلق بالقرآن كانت بين الرحمن فإذا الآيات أولا والقضوع للترثيل لذلك يبدأ يدي طرح ف َ إ ِ ذ َ ا سكت َََ و َ ج َ ز ْ ت َ ه ُ مثقلا ُ ت ًَ إ ِ ن َ ا سنلقي عليك َََْ قولا ْ ثقيلا ًِ فُزَّرَةُ َََ ر ع م ْ ت ا هذه ِ م َ بَطِيْدَ بِالْتِعَدِ ََِ منزله عَلَكَاهِمِهِ َِ سُلَمُّ طَالَبُ َ حقيقيه وَعَدْتَبَكَ ر َ و ع ا ل ي ة ع ا ل ي ة ع ا ل ي ة والله جل وعلا كما في ا ل ق ر آ ن وكما في قريب الحديث ضمن لصاحبه م و ل ه المزيله أ ع ط ا ه من أ ع ل ى مقامات الجلد حقيقه انا كالبنات بنته لا و ك ذ ا ن ب ي عنده صوت جان يعني ت ي م ا ك ل ه يغني ك ل ه ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن ي ب خ ل جناب ا ل س ه على ان يصل على الله غاليه انا ان سلعه ا ل ل الله ج ن ة و ا ذ سبحان ا ل ل الجنه ع تبعي علم ي في م م لك الدوق الحلوى بالقرآن كتب واحد راغير ر ب ي سبحان ل ل العظيم لا يصل إلا قلبك في أمه هنا ولكن ا ا ح د بقي في عثم ق باقي ر الحروف آ ن معذبينه ل و شعر من صدق في قلبه بما يعبر به حاله قبل مقاله في عزله تصلي ا ل م ر ا ويحذف ح ل ة وهو ي ر ت ي ل هو منحنى على القرايه لا ت ر يمكن ل ي وقد ع أكثر اتعاذا أي شخص آخر جودة من ان ل ل ولم بالقلب ل بارده تكون من المرسلين الا بعد عامله ولكن هذا هو مسؤول عنه وجودته وجودته وجودته وجودته وجودته وجودته وجودته وجودته وجودته وجودته وجودته وجودته وجودته وجودته وجودته و ج و ل ت ه وجودته و ج و د ت ف وجودته وجودته وجودته وجودته وجودته وجودته وجودته وجودته وجودته وجودته وجودته وجودته و ج ل د ت ه وجودته وجودته وجودته من بني البشر افضل ل النبي وقال الذين ت ف ر و ا لولا نزل عليه ا ل ق ر آ ن ج م ل ة و ا ح د ة جهال ارجو ان هذا ا ل ق ر آ ن ما في شيء حمله من ق ص ا ئ د ي ا ع م ر بن كلثوم وحارث بن حليزه وطرف بن العبد امرؤ القيس هذا ليس بكلام عادي هذا ه الحلمه هذه ا ل ح ي ا ة هذه الصنعه هي ا ل ب ن ز ل هذا ا ل ق ر آ ن يسمع الناس ويخرجهم من الظلمات إ ل ى النور يخرجهم من سفه ا ل عقلي إ ل ى كمال الوجدان م د إ ل القلب ى رسعة ر ف ع م ل ا ب يعني خ ا والى ي ي ص ا ن ر يطيح طيحه من و ي ع ب د ه القمل ل و الى ا ابنته طلال ويأيد فرج الزافي الأرض إ رجل يقود ح ض ا ر ة العالم ب ا ل ت ر ت ي ب ا ل ت ر ت ي ب كان س ي ب ن عمر م ر ت ي ن ل أ ن ه ورد عنه رضي الله عنه وكذلك ورد ت ا ل ر و ا ي ة عن ابنيه أ ن ه هو قرا ا ل ب ق ر ة في عشر ي ن ي ن وولده في ث م ا ن سنوات والمقراه بحت اجمل جذور بقره جذور ه ق د ح ف ل ه انه كم ا ل ب ق ر ة ا لم ج ر ن ي ل يكن من البلاده حيث لا يحفظها إ ل ا بعض عشر سنين أو ف أسبوع و ل ك او ل م ق ص د ك ا ن يورد فيه ي ر ت ي ل و ر س ل ن ا ه ترتيلا والترتيل عمل م ل ط و ي ل ولذلك الترتيل ينتهي ل ص ا ح ب ه التشكيل كما عبر احد من الترتيل التشكيل يشكل بنية والمجدانية للإنسان يرتيل القرآن بيعوا نفسية إذا كان حقيقة. القرآن هو هذا. يفنع يعني كل المآمنة إحياء. والمعمل منك تجرع هو يفنع يعني يسمع إحياء الطبع صنع في كذا يحمي البضاعه بينه ويقول ا م ا ن أ و عدم الاتقان و ل ي ع م ن ه التحريم و س ر ق ة ا ب ض ع ه كل شيء من المعامل يصنع وينتج وكل المنتجات ب ض ع ه إ ل ا ا ل ق ر آ ن ف إ ن ه م ي ع م ل و ا ا ل إ ن س ا ن ينتج ا ك ا ئ ن الحي ا ل أ ع ل ى هو ا ل إ ن س ا ن أ ع ل ى كائن حي خلقه الله هو ا ل إ ن س ا ن ع ن ى الاطلاق فلهذا إ ذ ا ا ل ق ر آ ن الكريم الذي يخرج هذه الصناعه هذا معمل غريب عجيز ولو أ ن هذه ا ل أ م ة فعلا دخل الناس منها أ ف ر ا د ا وجماعات إ ل ى نعمل ا ل ق ر آ ن لتخرجوا منه ولخرجوا قوما اخرين كما دخله أ ص ح ا ب محمد سيدنا وحبيبنا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فكانوا قبل أ ن يدخلوه همجا همج داهية أرب ولما خرجوا كانوا و ل ا ك ا ل م ل ا ئ ك ة يعني الملائكه تغير منهم دين م ع ن ا ه م و ل ا ك ا ل م ل ا ئ ك ة يعني ص ا ب ق آ ل ي ه من الخلق ا ل ا ل ه الرفيع ك م س ا د ة الدنيا و أ ي ض ا سهاده تمشي الاخره يا د ن ا فعلا حرث جاره الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام المدرسه اللي تصنعوا فيها واللي تخرجوا منه تصنعوا منه هو هذا ا ل ق ر آ ن ا ل ت ر ج م اللي يخدمهم هو ا ل ت ر ك ي ل ورتل ا ل ق ر آ ن تركيزا وحمل فعلا ذلك القول الثقيل وفتح به البلاد وفتح به العباد أ ي ض ا فتح به القلوب ب إ ذ ن الله جل وعلا وصار الدين دين العالم ا ل أ و ل ما شاء الله من الزمن حتى تخلى الناس عن ا ل ق ر آ ن فلما تخلى ا ل ق ر آ ن تخلى عنهم ا ل ت ر ك ي ل أ ي لازالوا إ ل ى بركات ا ل ف و ض ا ء طوح حالنا أ فتناقض ر الفردارة ا ا وجماعا د يعني هذه ع ي ش الفردارة ن عنه ف ر ا الرغائب ولا يتحد القصد عندي على قصد واحد ومن جعل همه ه هم م واحدا ك ف ا ه الله هموم الدنيا و ا ل آ خ ر ة كما وردت ا ل أ ث ر أ ن ه نحن هموم متماقبة ولذلك غ ي ا وبغيث الآخرة ه ه وهذه حرام ح إ ا ل الصندرة وهذه وهذه و محسسندرة ل حينما جاء أ ح د أ ص ح ا ب رسول الله و قالت يا رسول الله إ ن شاعر ا ل إ س ل ا م قبل ق و ر ه تعالى فقل لي في ا ل إ س ل ا م أ و في الدين قولا لا اسال عنه احدا بعدك أو تخلطوا الخيوط كذا يعني من ك فقال ر ت عليه الأحسان عندما و ل ما ا في له ا ل سيدنا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قل آ م ن ت بالله ثم ا س ت ق ي ا ل ا س ت ق ا م ة ا ل ت ر ف ي قل امنت بالله ثم استقم ي على أ ي شيء ل أ ن الاستقامه ي وعد من إن عطيه يعرفه الضمير و إ ن لم يعبر ه في ا ل ت ع ب ي ع ف إ ن لم ي ن ت ق ر ه ل ل ع ب ي وهو ثم استقم ي على قولك امنت بالله لا تنسوا ان تتناقضوا بين قولك وحمدك الترتيل المطلوب من ا ل ق ر آ ن ترتيل القصد و ا و ت ر ت ي ل اللفظي ثانيا و ترتيل ا ل س ل و ك ثالثا و أ خ ي ر ا كيف ترتيل القصد حد المنسيات بغي ت ق ر ا ا ل ق ر آ ن بغي الدين تغديتين ل حد ا ل م ت س ي ا ت وحدي ا ل ق ي ل لا تنسوا ان ت ت ع ش ر ا القبلات ا ت ن ق ض الذي تنطق به ا ح ك م ة البائره للمجتمع شويا العبد يشويا ربه ح ك م ة ا ل ب ا ئ ر ة هذه ش ي ط ا ن ي ة دليل كل لله عملك لله تجارتك لله زواجك لله كل شيء ا ل ب غ ي أ ن يتوحد فيه نحو وجهه واحده الله رب السماوات والارض وحد الطفل ن ت خ ذ فيه إ ن م ا العمال بالنيات حديث س ي د ن عمر الذي روي عن رسول الله عليه الصلاه والسلام صحيح إ ن م ا العمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ما ع ن ل ك م من قراءتك او جودك او عملك ناجح فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته إ ل ى الدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه لانه لم يرقي لانه لم ينظر ظاهره مع لأنه ظاهره مع لانه لم يزني قصبه على بالله فهو حد قصد حد اتجاه فاذا كان الله جل وعلا هو قصدك وبنيت كل عملك على هذا فقد ب د أ ت الترتيل وانطلقت الانطلاق الحسن ل أ ن ه لم يجد ش ي جد صعبا جدا لله فخرج وجده من ا ل ب د ا ي ة والبدء بالقلب اذا ل ب لم يتوحات القلب على قصد الله جل وعلا فلا عمل ولا ا ن ت م ا ق ولا وصول يمكنكم و ا ل ك يرخى صلى الله عليه وسلم ف إ ذ ا ر ت ب العبد اصبع وجب م ع ذلك أ ن يرسل الصبح بكتاب الله جل وعلا و ب ي غيره من أ ل ا ص و ا ت م ا بكتاب الله ترتل معه ت ج و ي د الصوت ب ا ل ق ر آ ن نعم آ ي ة آ ي ة بس تعطيك ما ذكرت قبلو ا ل ف ر ص ة للقلب ليتدبر ل أ ن ه قصد الترتيب اناس مطلوب منا جود ا ل ل ظ م ب ا ل ط و ت الحتام وبقواعده المعلومه عند أ ه ل ه حتى تتاح ا ل ف ر ص ة للقلب ليستجيب للواجب الشرعي ازاء قراءه ا ل ق ر آ ن افلا يتدبرون ا ل ق ر آ ن أ م على قلوب نقصانها ربك على سته القلوب يعني لم ترق لي ا ل ق ص ب ة أ و ل ا ً هو بدعوه ولذلك لا يحصل له التدبر ولو لمق ا ل ا ل ق ا ظ صوتا ً و ج و ي د ا ً لا يحصل له ا ل ا س ت ف ا د ة من ا ل ق ر آ ن ولا يعطيه ا ل ق ر آ ن حقائق ا ل إ ي م ا ن وكالغلق ا عليه الابواب لان قلبه منغنع قلبه مسدود ك ا ل ق ر آ ن في كتابه ي ع ن ي افلا يتدبرون ا ل ق ر آ ن ام على ن ل و ب ن ا حالها ولذلك وجد ترسيل القلب اي ترسيل القصد اي ترسيل النيه وصفيتها من كل شائده حتى تكون خالصه لله ثم ركبت ثم قلت اعطي ا ل ق ر آ ن حقا ف إ ن لم تكن متعلما فتعلم تعلم يا اخي ص ن ع لرايه الجيش ا ل ا خ ر وهو واجب على كل مسلم أ ن يتعلم كتاب الله جل يجب ان حظاً و يكون د ي ع ن د ك شيء من ا ل ق ر آ ن تحسين قراءته ه ذ ا م ع ن ى الشامل لا يجب ج ن ي ك و م قطعت المشكله الذي هو فوضى لا بل ا ل ص و ر ة ا ل م ن ظ م ة ا ل م ر ت ل ة و ل منه أن تفرق ومنازلنا ومقامتنا على قدر ما عندك من القران بهذا معنى المعنى ولذلك َِ ج ََ رُمْبَشْخْفِ اقول رب َُ ش خ ِ يرسل ُُْ و ر ه الفاتحه أ و يرسل ُُْ و ر ة الاخلاص ان د يقول الله احد مغردا مرضا وعملا خير من الاف الناس الذين يحفظون الكتاب كاملا لا يرسلون ُْ منه آ ي ه واحده للمعنى دائما الذي نتحدث عنه في خصوص هذا السياق من ترتيل لما هو منزله ايمانيه لانه كل آ ي ة لها درجه ت ك ل آ ي ة درجه ف إ ذ ا درجه في تاويح ا ل م ة لا يمكن أ ن تكون ا ل آ ي ة د ر ج ة إ ن لم يترتب عنها عمل وقد جمع أ ب و إ س ح ا ق الشاطبي رحمه الله في م ق ا ص د ه ذ ه ا ل م ع ا كلها ن ي في ق ا د ة ا ا ل م ق ص د ي ة ا ل ر ف ي ع ة فقال كل علم ليس عمل تحته فتعلم ه و و باطل ي أ وقت ا ل ق ر آ ن كان عند أ ص ح ا ب رسول الله كما كان عند رسول الله بهذا الوجه فقال الذين كفروا ل و ل ن ز ل ع ل ا ل ق ر آ ن ج م ل ة و ا ح د ة لا شيء اكبر و إ ن م ا ر ت ل ه الله جل وعلا عليه ا ل ر ت ل ة ا ل ث ا ن ي ة إ ذ ن من ترتيل ترتيل الله وما ترتيل الله ليس حتى مجرد ا ل ت ج و ي د والتحسين للصوت فقط لكن الصوت مزيان واللفظ يعني كتجد كما هو معروف بصراحه لكن حجب رقبتك ش ع و ر ل أ ن ئ م ا باللفظ وهو أ ن تنطق الحرف متمكنا ك ة جيدة من نحرف ل منه ولكن في ا ل م ر ح ل ة ا ل ث ا ن ي ة ص ل ص دائما وهي كثير صوتي ل ل ق ر آ ن او كثير ا ل ق ر آ ن ب ا ل ص و ت ي فلا يزيد ج د ه إلا على سلسل حسماً الا ا الصوت حسنا ل ل ت ر يجب الحروف ديهم على ن ا تخلطه تنين بالداري سامت حسنا ر ف و ل م غ ر ب ة ثم ي ق و ل ك ثم هذا كلام سيء فلذلك المتحف ا ر أ ن تخرج الحرف كما يعبرون من خرجه الطبيعي ف أ ن ت م ر ت ي ن صوت الجنه م ل ى يهمش فتهمش ل أ ن الصوت ب ح ق ص و ر ة ا ل ج ن ف إ ن الله لا ينظر إ ل ى صوركم ولكن ينظر إ ل ى قلوبكم غير كل كلمات ا ل أ ل ف ا ظ ا ن ق ذ ل أ ن ك حينما تنطق باللفظ وبالحرف بصوره ج د ي د ة يساعدك ذلك على ترديون المعنى من ت ن ك خ ل ق ا ل أ ل ف ا ظ أ ت ح ب فالمقصود يعني أ ن ه حينما يكون الحرف بالمخرج بيده فقد قطعت شوطا مهما جدا للترتيب وهذا ا ل أ س ا س الاول في تفسير ا ل ق ر آ ن م ص د ل من بعد ما حدثوا ق ت ه ص ل تفضل ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ا ل م ر م ت د ا و ل إ ن لقارئ ا ل ق ر آ ن بكل حرف ح س ن لاقول ا ل ا م حرف ولكن آليف حرف ولام حرف وميم حرف ولكنك تقرا ا ل ق ر آ ن وتقرا الحروف كيف يجب تقرا الحروف وتقرا الحروف ف أ ن ت ا ا ل خ س ر في ا ا ل م ر ا ر و ت ق ر أ الحروف م و ح ق ر ا الحروف ا ت ق ر ا ا ل س و ف وتقرا الحروف وتقرا ا ل ق ر و ف ا ل ق ر ا ا ل ح ر و ا و ت ق ر ن ا م ح ر و ف وتقرا الحروف وتقرا ا ل ا ر و ف وتقرا ا ل ح ل و ش ئ ت ل ع ا الحروف ا يحسب ا ل م ة ر و ل ك ل م ة ب ا ل ك ل م ة و ا ل ف ي يحسب ا ل ك ل م ة يحسب ا ل ح ر و ف ولهذا يكون التحرق على ميزان حرف ف إ ذ ا قلت ل من ش ي وشنطت غ ر ا ت يقول ر ا س ت لك حصو صوت حسان ن ر ه ا ي زيان ولكن ا م هذا لا ل و اقصد مرزن كلها لا ا هذا ولكن ر اهم أقبل م و ت حسان كان م ش ا ر ك عام بين جميع الناس ف إ ن كان في ا ل إ ن س ا ن عاهه جلسانه فالله جل وعلا لا يحاسبه على ما فوق طاقته لا ي ح س ب ك الا ان لم تتخلط عنك د من اللون خ ل ق ا ت ن ولا ا ر م تدخل الشاي وسبقا لا ش ك ل ف ل س ل ا ل ل ن ح ب د ا وشعب الشمس مش وما يدارس ان شاء الله اقدر ينحر و ق ع و ز ه ل أ ن ك لا ت ق ص ل إ ل ى ذلك اهو حل ثم لا تستطيع تعلم حر صحيح لانك ما عارف تعرف ت وجب أ ن تتعلم ولكن إ ذ ا كان ا ل أ م ر فيه خ ل ق خلقه أ و شيء متوارث سنه وراثيه فلا إشكا م ر ب يكلف ي الله سنه وسعها فاذا حصل الطفل غ ا ي ة ي ر س فيها ل ل ف ظ ي بل تعطيه ا ل ف ر ص ة ل ل د ر ج ه ا ل ث ا ل ث ة ترطيب من بعديه ترطيب القصدي وترطيب اللفظي ترطيب قوس القلب او الجنان او ترطيب ن السلوك ل القلب ي ي ع ط ا أ ا ا م ر ر ل ل ج و وفي ج القران ل ز ي ن ا ل م ا ا ل في والمزنين القلب حاكم عوده ا ل ن ا ك ل وإذا ت فسد د ا ب ن ك ل ه عن القلب ر آ ن في ا ينبع تفسيره افضل وتفسيره ا ل ض ل يتم تنزيله على القلب ونزلناه تنزيه ل وفي ا ل آ ي ه ا ل أ خ ر ى يتقرا على الناس على مكسي ف إ ذ ا وارسلناه ترسيلا في ا ل آ ي ا ت التي قبلها وارسل ه ه ذ و ن ل ه تنزيلة تنزل على القلبين و لكل شموس للمرء ضع ا ل م ع ا ن ل ي للقران على قلبك يعني باصمات ا ل ق ر آ ن الكريم تبعث عن القلبين ستخرج سلوكا طيبا ف ا ل م س ج هذه هي المنزل تلك م ن ز ل ة الترسيل اللهم اجعلنا من المرسلين ح ح ص ا وتظهارا واجعلنا من ا س و ا ر ي ن وارحمنا برحمتك يا أ ر ح م الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيد ا ل و ل ي ن والاخرين